Hmm. أسمت للرحمن أمري وعلى خطاطها مشيت يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلس الطوي يطوي جروحي لولا الهداية مرتوي لما عشت والتفريط عادا ما ذقت في الدنيا سعاده حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه القيت أوزاري عليه يا ربي ف هداية من فضل ربي